بسم الله الرحمن الرحيم طاسم <تصفيق> تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى عن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤسون الزكاة وظهرهم بالآخرة هم يؤكنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فَرَأَيْنَا هَٰؤُلَاءَ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّزْهِّقٌ وَلَا مُذْدِرًا وَلَا مُدْبِرًا وَنَمِيرُوا السَّيَامَ سَنَخْتِمُ عَلَىٰ حَصَائِهِمْ إِنَّ لَنَا خَافِضَ الذُّلِّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن مَّنَّ اللَّهُ ۖ ثُمَّ بَلَّلْنَاهُ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ وادخل يبك في جيدك تخرج ديضاء من غير سوء في فطع آيات الناف العل وقومه إنهم كانوا قوما فاسغين فلما جاءتهم آياتنا مرصرة قالوا ها لا زحر مبين وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوها فانظر كيف كان عاقبة المسلمين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورد سليمان داود وقال يا أيها الناس Ollena da om prepat fare wa hotina Kol vi kä Ina här la ho forul ol mbe Bua والإنس والطير فهم يوزعون حتى إلا أتوا على ود النمس قالت نملح يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحفننكم سليمان وجنوده وهم لا يحفرون ليس مضاحكا من قولها وقال ربي أوزع لي أن أشكر نعمتك نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فارضى وأنخلي برحمتك في عبادك الصالحين وفتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهده ما لي لا أرى الهجهد أم كان من الرائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو نأذبحنه أو نأذبحنه أو ليأتيني بسرطان مبين فمكذ غير بعيد فقال أحط بما لم تحض به وجاء سكن سبعين لَنَا إِلَهٌ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَحْمِلُ حَمْلًا وَهُوَ يَذْكِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْعَلُونَ مِنْ شَأْنِهِمْ دُونَ اللَّهِ وَذَكَرْنَ لَهُ شَيْئًا فَاعْمَلُوا اللَّا يَصْدُونُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ قال فننظر أطلقت أم كنت من الكاذبين إذ هدت كتابي هذا فألقه ثم تول عنهم فنظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها في أمري ما كنت قابعة حتى تشهد قالوا نحن ولو قوتهم وغلب بس شديد والامر اليك فهم ظليم ما تعمل يهين قالت ان المنعوش اذا دخلوا قريه نشلوها وجعلوا عزته غير اليتها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديث فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء صليما قال أتمثونني بمال لَنَا آتَى ي الله خيرون مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتيهم بجنود فلنأتكلهم بذرودنا فلنأتهم بجاء ولنخرجهم منها اذن ولنخرجهم منها اذن مستغفرون قال يا ايها الملهو ايكم ياتي لي عرشنا ايكم ياتي قبل ان ياسوني مصرين قال من ذو أنا آتي اتيكه قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آت الكبير قبل أن يرسل إليك طرفت. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبدوا لي أشكر أم أكبر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإن ربي غليم كريم قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَتْ أَنَّهُ وَهْمٌ وَأَنَّا لَهُ مُنذِرُونَ ۚ قَبْلَهَا وَلَن نُّسْلِمَنَّ ۚ وَظَنَّهَا مَن كَانَ يَعْمَلُ مِن جَوْرٍ لَّنَّا إِنَّ هَٰذَا كافرين قيل لها نخل الصرح فلما رأت وحفبت هلجتا وكشبتا ساقيا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان بالله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى سمر أخاهم صامحا أن أعبدوا الله فإبامهم فريقا ليختصمون قال يا قول لم تستغفرون بالسيئة غمذا الحسنة لولا الله لعلكم ترحمون. قالوا اصيبنا بك ولمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تصنون وكان في المدينة تسعة رفق يصلون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهلهم مالنقون ان لوليهم ما شهد لامن كان له مهلكه هي وهي لا صادقون ومكروا مكر وانا شرنا مكرهم ولا يشعرون فانظر كيف كانت فلتمسكه من ندهم مرناهم ان ندمرناهم ووقع بهم جناين فذلك بوتهكم إن في ذلك لا يصل لقوم يعلمون وأنجئنا الذين آمنوا وكانوا يتفقون ونوطني قال لقوم يتأثون الباحشة وأنتم تبصرون أعنكم لتأثون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهنون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوف من قريتكم إنهم ناس يتطهرون حم ديره واهله الا مراته قدمنا غابر الغابرين وعطمنا عليهم نظرا بساء ما ضرهم ذريت قل الحمد لله قل الحمد لله وسلاما على عباده الذي لفظا ام Allah خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء من فأمتنا به حدائق ذا بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أعلا هم مع الله جعل الأرض غبارا وجعل خلالة أنهارا وجعل نهار واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أعلى هم مع الله بل أكثرهم لا يعملون أمن يجيب المفقر وإذا دعا ويكشفوا السور ويجعلوكم خنفاء الأرض أعلى هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أعلى هم مع الله تعالى الله عما يشرفون أمن يبدأ الخرق ثم يعيده ومن يرزق ثم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتو هرها لكم إن صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون بل إن دارك علمهم بالآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إليكم ما ترانوا آباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدوا لا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل فيه في الأمر فانظروا كيف كان عظلة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمترون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى اين ينسوننا لبنتهم وعمر لذيذ استراحنون وان ربك لنده فضل علينا ولكنثرهم لا يشكرون وان ربك يعلم ما تخن الصدور لا يعلم ما تخن الصدور وما يعلن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مضين إن هذا القرآن يغصى على بني إسرع إلى أكثر الذين هم فيه يختلقون وإنه له دام ورحمة للمؤمنين إن إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا جبلين وما أنت بهذه الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وطع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أننا فكانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمتهم فوجا فوجا ممن يكرب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا كانوا كذبنا رسوم بها في خانتذرتم بانفسي ولم صحيح له علما الا لا تصرون ثم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينفكون الم يرون جعل الليل يسلون فيه والنهار مصرا ان في ذلك ااات للذين يؤمنون ويوم ينفخ بالصون ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل النتوه داخلين وتر الجبان تحت مها جابدا وين يتمر صُن الله الذي استلك النشئ صُن الله الذي استلك النشئ ان المرخذر بما تفعلون منجا هذه الحسن بذله خير منها وهم منفزع اليوم اذا العاملون ومن جاء السيئه ومن جاء بالسيئة فثمت وجودهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد ربنا به البلد في الذي حرابنا ونبو كل شيء وأمرت أن أكون لها المسلمين وعالأسل والقرآن فمن اهتدى فإنما يحتجي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المندلين وقل الحمد لله فيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عن تعملون